فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار هذا هو الدرس الثالث والثلاثون حول القواعد الفقهية الخمس في مذهب الشافعية في الدرس الماضي كنا تحدثنا عن القاعدة السادسة من القواعد الفردية والفرعية التي تندرج تحت القاعدة الأم اليقين لا يزال أو لا يرفع بالشك في القاعدة التي سبقت ما هي؟ الأصل في الأشياء الإباحة من قال بهذا؟ <تصفيق> الشافعية, الشافعية والأحناف قالوا الأصل في الأشياء التحريم والدليل الأقوى والأصح مع من؟ مع الشافعية, مع الشافعية, مع الشافعية وذكرنا أمثلة على ذلك فمن يذكر لي دليلا من الأدلة على صحة قول الشافعية فالدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم لا ما, ما حل الله, الله فهو, فهو حلال حل. حل. وما حرم لا. الله فهو حرام, حرام. ومس وما زكى عن فهو عفوا عفو. فهو من الله عافيته فإن الله غفور رحيم يا كل نعم وايضا حديث اخر من الاحاديث التي ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله <تصفيق> فرض فرائض فلا تغيروها <تصفيق> ونهى عن أشياء فلا, فلا تنتهكوها وحرم وحدد وحرم أشياء في رواية وفي رواية وحد حدود زين فلا تعتدوها وسكت عن أشياء <تصفيق> رحمة لكم رحمة لكم فلا فلا تسأل عنها أو تبحث عنها وآخر إلى آخر الأحاديث ثم أيضا ذكرنا أن عندنا ماذا؟ عندنا الأصل في الأعيان والأفعال الأصل في الأفعال ماذا؟ التي لم يرد فيها الشرع فيها ثلاثة مذاهب المذنب الأول ما هو؟ الشافعية عند الشافعية قال الأصر فيه ماذا؟ الإباحة, الإباحة. الإباحة والدليل هو الأحاديث الأبي. السابقة لا. وأما من القرآن فقوله تعالى هو, هو الذي خلق اللي اللي اللي لكم جميعا جميع. فهذا امتنان من الله ولا يمكن أن يكون الامتنان فيما هو حرام آه. إذن الامتنان يكون في المباح وليس في, في الحرام لأن الحرام مدفوع وممنوع ومذموم, ومذموم نعم حسن طيب ومن الآيات التي ذكرنا أيضا قوله ما تعالى قول إنما حرم, حرم ربي, ربي الفواحش والإثم والبغية وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا والله ما لا تعلمون أيضا من الأذلة التي ذكرنا قل تعالوا و... أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشعروا بي شيئا وبالوالدين الآيات وأيضا من الآيات قوله تعالى قل لا أجد فيما أحل إلي محرما محرم محرم على طائم إلا أن يكون ميتة أو دم مصفوحا أو لحم خزير فإنه ريتس الآيات الآية المدى الثاني ماذا قال؟ الحنفية, الحنفية ماذا قالوا؟ الحنفة الأصل في التحريم لا. لقاعدتين هي في الحقيقة مصنوعة لا. ما هي هذه القاعدة؟ أرقى الأصل أرقى أم أم التصرف. التصرف في حقي وفي ملكي الغير بغير إذنه وجميع الأشياء ملك الله وجميع الأشياء ملك الله أو ملك الله جل وعلا زين فلا الانتفاع والتصرف فيها إلا بإذنه هكذا قالوا ووقفنا على ماذا؟ المذهب الثالث المذهب الثالث هو درسنا اليوم المذهب الثالث هو موضوع درسنا اليوم إذن حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل أن يرد فيها حكم الشرعي كم قول فيه فيه ثلاثة أقوال وفيه ثلاثة مذاهي المذهب الأول ما هو الأصر فيه الإباحة المذهب الثاني ما هو الأصر فيه التحريم المذهب الثالث علي وقفنا اليوم نسأل حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل أن يلد فيها حكم من الشرع كم قول فيها ثلاثة فيه أقوى قول أول أصر فيه ماذا تحريم عفوا المذهب الشافعية يعني يذكرها بالترطيل مش مشكلة المذهب الثاني التحريم, التحريم. التحريم. المذهب من المذهب الثالث التوقف وموضوع درسنا اليوم المذهب الثالث التوقف لجمهور العلماء جمهر من العلماء ولكن القول الراجح هو القول الأول الذي ذهب إليه جمهور الشافعية وقال به المالكية وبعض الأحناف وقال به كثير من الحنابلة أيضا أو قول معظم الحنابلة قال الأصف الأشياء ماذا الإباحة ولكن القول الثالث قال به بعض العلماء قال بعض العلماء وقال به جمهور من علماء الحديث قال الأصل فيما لا دليل علي الأصل فيه ماذا التوقف حتى يرد دليل مبين للحكم فيه نعم القول الثالث التوقف حتى يرد دليل مبين للحكم فيه حتى يرد دليل مبين للحكم فيه وإذا كنتم تذكرون عندما كنا نعم الأصل القول الثالث التوقف حتى يرد دليل مبين للحكم فيه حتى يرد دليل مبين للحكم فيه فهم؟ ولهذا إذا كنتم تذكرون أننا قلنا في العبادات ما الأصل فيها؟ الأصل في العبادة ما هو التوقف والبطلان حتى يرد الدليل الأصل في العبادة التوقف والبطلان حتى يرد الدليل في كل العبادة لا يمكن أن يحدث الإنسان بدعة في السنة بدعوة أنها لم يرد فيها النهي ولم يرد فيها الأمر ويقولون ويستدلون بأن هناك بعض الصحابة فعلوا أشياء أمام النبي وسكت ويجهلون أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا بماذا؟ بالرجل الذي كان يختم الصلاة بصورة الاخلاص فأرادوا أن يعزلوه وكان أقرأهم فقال إما أن ترضوا بما أفعل وإما انظروا غيري يصلي بكم فقال فكرهنا أن يصلي بنا غيره وهو أفقهنا وأعلمنا فكان يختم دائما بصورة الإخلاص قلوه الله أحد فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال سلوه لأي شيء يصنع ذلك قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها في رواية قال إنها إني أحبها, إني أحبها فقال حبك إياها أدخلك الجنة وهذا فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكروا أيضا بأن بعض الصحابة كان يزيدوا منهم عبد الله بن عمر في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك ذا المعارج لبيك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج وكانوا يسمعون ويسمعوا النبي ولا يقول شيئا كما أيضا ذكروا أن الصلاة أحيلت ثلاثة أحوال كما أحيل الصيام ثلاثة أحوال ما هي أحوال الصلاة؟ الحالة الأولى أنهم كانوا يصلون بدون أذان لم يكن هناك إعلام وشعار الإسلام فلذلك مرة نجتمعوا وقالوا كيف نجمع الناس للصلاة؟ وصاروا يقترحون واقترح أحدهم ماذا؟ إذا دخل الوقت أن يضرب بالناقص فقال هذا للنصارى وقد نعينا ونهانا الله عز وجل ونهانا رسوله أن تشبابهم فقالوا بوقا قال هذا لليهود قالوا نضرم النار نشعل النار فقالوا هذه للمجوس هذه المجوس ثم واحد من الأنصار عبد الله بن عبدين رأى في المنام رجلاً عليه ثوبان اخضر را رجلا عليه ثوبان اخضر وفي يدي ناقوس وفي يده ناقوس فقال له بكم تبيع هذا قال لما قال لاجمع به الناس للصلاه فقال الا ادلك على أفضل من هذا قال وما افضل من قال فاستقبل القبلة فقال الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر حتى فرغ من ماذا من سيغة الأذان ثم سكتا نيئة وأقام الصلاة فلما جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال القيها على بلال فعمر عمره بها فقال يا رسول الله في رواية أنا أحق بها فقال إنه أندى ملك السوداء فلما بدأ بلال يؤذن جاء عمر يجر ثوبه فقال يا رسول الله لقد طاف به مثل الذي طاف به غير أنه سبقني وهذه يقولون هذه فعلة صحابي ولكن رؤية صحابي لكن هذه هي سنة تقريرية هي سنة تقريرية كما أن أنهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرا أو ستة عشر شهرا ثانية فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما نزل علي جبريل ينتظر حتى يعطيه أمراً لماذا؟ ليتوجه إلى الكعب فقال الله لنبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وهذه ماذا؟ مزي لرسول الله صلى الله لم يقل له نرضاها نحن يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا بل قال ترضاها أنت يا نبينا حتى نزل قوله تعالى فولي وجهك شفر المسجد الحرام هذه حالة ثانية حالة ثالثة كان إذا جاء أحدهم وقد سبقوا الإمام بركعة أو ركعتين يسأل المصلي يقول له كم صليتم فيقول له ركعة فيصليها وحده يصليها وحده ثم يدخل مع الإمام فجاء معاذ فقال إذا وجدت النبي سبقني بركعة أو ركعتين لا أسأل فدخل وجد النبي قد سبقه بركعة وركعتين فلم يسأل فدخل معه فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من صلاته قام معاذ ليتم الصلاة ولم تكن هذه الصفة معروفة شلو الصفة اللي كانت معروفة كان إذا جاء الواحد وجد الإمام سبقه بالركعة ولا بركعتين كيسأل عمو صلي كيقول أجي شا حصلته إذا قالوا صلينا الكعة كيمشي هو الوحدة الزاوية وحد الجانب كيصل كي للك الركعة وكيدخل معاهم لم يسلم كيدخل معاهم سلقوا بركعتين كيصل كي للكعتين وكيدخل معاهم فلما جاء معاذ قال إذا جتنا وجدت النبي يسبق لي بركعتين لا أسأل فدخل معاهم فلما سلم رسول الله قام معاذ فلما قام معاذ يتم صلاته صار الناس يسبحون ويكبرون فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم قد سن لكم معاذ فهكذا فصناهم قال بعضهم هذا معاذ سنة شيئا إذن ما لنا نحن لا نسنة أشياء هذا غلط هذه سنة بماذا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم والإقرار ما فعل بمحظر النبي صلى الله عليه وسلم وسكت سكت عليه فسكوته عليه دليل على, على ماذا على إقراره. على إقراره فلذلك قلنا المذهب الثالث ماذا التوقف حتى يارد الدليل مبين للحكم فيه مبين للحكم فيه وقلنا والأصل في العبادة التوقف البطلان حتى يارد الدليل كما يقول فقاء فقاء الحديث يقولون باب العبادة مسدود ومفتاحه في يد من؟ في يد رسول الله أو مفتاحه في كتاب الله سبحانه وتعالى حتى يفتحه الله أو رسوله فلا يمكن الإنسان أن يعبد الله عز وجل بصفة أو بطريقة غير معروفة لم ينزل بها ربنا القرآن ولا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك يقولون الأصل توقف البطلان حتى يرد كما يقولون ايضا باب العباده مسدود حتى يفتحه الله او رسوله اذا هذا هو المذهب الثالث المذهب الاول شنو هو التحريم الثاني شنو هو المذهب الاول طيب واخا مش مرتبط بالمذهب الشافعي المذهب الشافعي الاباحه الاباحه المذهب الاحناف التحريم المذهب الثالث توقف حتى يرد مبين للحكم فيه هذا فيما يتعلق بمسألة الأفعال قرأ نشوفوا الأعيان شنو هي الأعيان الزوات. الزوات مثلا بعض النباتات هذه ذات ولا ماشي ذات ذات هذه النباتات ننظر فيها هل أصل فيها الحلية أم التحليم النباتات يعني معنى هذا لماذا ذكرنا النباتات يعني هذه عند جرم عند ذات ولذلك يقولون الأصل في الأعيان ما هو قالوا الأعيان لها حالات ثلاث الأعيان لها حالات ثلاث كما قلنا في ماذا في حكم الأفعال قلنا فيها مذاهب ثلاث الإباحة التحريم التوقف أرى نشوف الأعيان فيها ثلاثة دي المذاهب المذاهب الأول إيش هو المذاهب الأول إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة أي ذات إذا كان فيها مضرة خاصة خالصة لا نفع فيها شنو حكم هذه حرام. كأكل مثلا قال العلماء كأكل الأعشاب السامة القاتلة ما حكمها الحرمة, الحرمة. الحرمة. قالوا أيضا حتى البلعوم البلعوم الذي يا الإنسان الانسان ثبت الان بانه مضر, مضر فلذلك قال العلماء بحرمه التدخين التدخين هذا من العيان ولا لا ما حكمه الحكمه والحرمه لانه ثبت ماذا ضرره وفيه ضرر محض ولا نفع فيه ضرر في جسمه ويؤذي عباد الله بروائحه وضرر في ماله وضرر في ماله ولهذا كان حرام. وقال العلماء كالمالكية وغيرهم قال الخبز المحروق ثبت أنه مضر فلذلك يحرم فلذلك يحرم إذا ثبت ضرره. فكل ما فيه ضرر محقق لا نفع فيه فهو حرام لذلك قالوا الأعيان والزواد فيها مذاعب ثلاث أو لها حالات ثلاث ما هي الحال الأولى؟ ما هي الحال الأولى؟ إما أن يكون فيها ضرر محضل لا نفع فيه البتة قلنا أعطنا ميسان؟ يعني بالبلعوم وعطينا مثال بالخبز المحروق المضر <تصفيق> ولربنا يتداوى به وعطينا أيضا بالنباتات والأعشاب السامة والأعشاب السامة القاتلة فهذه ماذا؟ هذه حرام هذه الأعشاب التي نقول بأنها سامة لماذا نتكلم الآن عن الأعشاب؟ قال الأعشاب الغير معروفة الآن الحديث الأعشاب الغير معروفة ولكن بعد التحاليل اكتشفنا أنها مضرة فالأعشاب الأصل فيها ماذا؟ الإباحة الإباحة لكن إذا اكتشفنا أنها مضرة وأن فيها ضراراً محضاً لا نفع فيها ألبتة ما حكمها؟ الحرمة الحرمة الحرمة والحالة هذه كما قلنا هذه الأعشاب لم نعرف فوائدها ولم نعرف ولكن اكتشفنا أن بعضها مضر أن بعضها مضر فنقول له ماذا؟ الأصل فيها التحريم هذا الأول ماذا الأول او الحالة الأولى وإما أن يكون فيها نفع محد هذه الأولى قلنا أن يكون فيها ضرر محد أن يكون فيها ضرر محد لا نفع فيها ألبتة العكس ديال ماذا؟ المذهب الأول أو القول الأول أو الحالة الأولى إما أن يكون فيها نفع محض لا ضرر فيها أصلا لا ضرر فيها أصلا يعني سواء كان في الأعشاب أو في غيرها هذه الأعشاب الأصفية ماذا؟ الأصفية ماذا؟ الإباعات الإباحة. فإذا كان فيها نفع محب إذا كان فيها نفع محب ولا ضرر فيها أصلا ما حكمها؟ الإباحة. إباحة. الإباحة. إباحة. الإباحة هذا القسم ماذا؟ أحسنين. لاحظوا قلنا في حكم الأفعال فيها ثلاثة مباهيم المذهب الأول التحريم أو الإباحة المذهب الأول الإباحة أول مذهب الثاني الي قلناه في الأعيان والمذهب... الثاني... في حكم الأفعال التحريم وهو المذهب الأول.. في حكم الأعيان في حكم الأعيان المذهب الثالث وغير من لو再见ك أتحرك الله السقط نعم ها الاول والثاني الآن المذهب الثالث المذهب الثالث أن يكون فيه نفع من جهة وضرر من جهة هذا الأقسام سهل جدا في ضرر محر لا نفع فيه البتة في نفع محر ولا ضرر فيه فيها أصلا أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة فيها نفع من جهة وضرر من جهة فماذا؟ هذا, هذا المذر يجب فإن كان فيه الضرر وحده ولا نفع فيها أو كان ضررها أرجح أرجح من نفعها أو مساويا له ماذا يكون هنا؟ فهو حرام ما الدليل؟ الدليل هو ما يأتنا إن شاء الله من القواعد وإيا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا براء لا ضرر ولا ضرر لننظر إليه طيب يا ترى هذا النوع نفسه إن كان نفعها خالصا لا ضرر معه أو معه ضرر لكنه خفيف هذا الضرر خفيف والنفع فيه أرجح والنفع فيه أكثر أرجح من ماذا؟ من ضرره فماذا الأظهر هنا؟ الإلهة. ماذا أصح؟ أظهروا الأقوال الجواز أظهروا الأقوال الجواز الإيمان طيب أعيد الكلام أشوف هل حصلتم شيئا أم لا طيب عندنا حكم الأعيان والذوات كم حالة فيها؟ ثلاث, ثلاث, حالة. ثلاث حالة الحالة الأولى إما أن يكون فيها ضرار فيه محضن لا, لا نفع فيه البتة. البتة هذا ما حكمه الإباحة فيه ضرر تحرم هذا فيه ضرر محضن شو حكمه الحرمة العكس فيه نفع محضن ولا ضرر فيه أصلا هذا الإباحة. أصلي الإباحة. الإباحة أو إما أن يكون فيه فيه نفع من جهة وضرر من جهة أخرى فهنا ننظر فإن كان فيها ضرر وحده ولا نفع فيه أو كان ضرر ضررها أرجح, أرجح من نفعها يعني أقوى أقوى من النفع يعني ممكن تستفيد منه 10% 90% يضرك أو تستفيد 20% 80% يضرك هذا شنو هذا؟ الحرمة, الحرمة. أو كان مساويا له تقارئ إذا كان مساويا له خمسين في المئة ديال الضرر وخمسين في ديال المنفعة ماذا حكمه هذا؟ الحرمة الحرمة وهذه يدخل حتى في كثير من الأشياء اللي هي موجودة في زماننا خليها إن شاء الله في المرحلة الثانية نبينها بإذن الله تعالى شنو الدل على هذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر لا ضرر ولا ضرر والعكس عكس هذه إذا كان نفعها خالصاً لا ضرر معه أو معه ضرر ولكنه ضرر كيف هو؟ خفيف ضرر خفيف أو النفع فيها نفع وفيها ضرر لكن نفعه أرجح من ماذا؟ أرجح منهم ما هو أصح الأقوال وأظهر الأقوال في المسألة الجواز؟ فحتى إذا قلنا كما يقول بعض الزنادقاء في الخام قل بأنها فيها منفعة نقول مثلا منفعتها أقل من منفعتها أضر أو لا أكثر منفعتها أقل إذن فالحرمة الحرمة. على أن المشي هذا هو المقصود إن شاء الله كما سنبيل لكم في تفسير الآية إذن حكم الأفعال هذا هو حكم الأفعال باختصار والأعيان المنتفع بها قبل أن يلد فيها حكم من الشرع حكم من الشرع طيب لاحظوا هنا المنتفع بها إننا قلنا حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها هذا المنتفع بها مفهومه لأنه معروف في العلم ماذا؟ وصول الفقه عندنا المنطوق وعندنا المفهوم نعطيكم تعريف المنطوق واحترق سهلا المنطوق يعني ما تنطق به ما أخذ من ظاهر اللفظ ما أخذ من ظاهره اللفظ يعني دليل يقول لك لا تفعل كذا وكذا مفهومه إذا فعلته ماذا يقع لك فما أخذ من ظاهر اللفظ من لفظ الحديث أو الكتاب ما اخذ من ظاهر اللفظ هو منطوق ومفهوم المنطق ما اخذ من ظاهر اللفظ والمفهوم ما اخذ من باطن اللفظ ما اخذ من باطن اللفظ افهموا لي هذا؟ هذا من باطن اللفظ الطريقه السهله لنذكر قولهم الاحكام او حكم الافعال والاعيان والذوات المنتفى بها قبل أن يلد حكم الشرعي في ماذا؟ أو حكم يلد فيها حكم من الشرع المنتفع بها حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها مفهومه يعني المنتفع بها ماذا؟ ماذا فهمنا من منطقها؟ يعني الشيء الذي ينتفع به ليس كذلك؟ ماذا؟ لكن مفهومه ان ما لا نفع فيه المنتفع بها هذا منطق لا مفهوم مفهوم وما لا نفع فيه منطق لا مفهوم مفهوم مثلا الاعيان المنتفع بها ماذا سيمن من قولنا المنتفع بها الاعيان التي ننتفع بها مفهوم المنتفع بها مفهوم التي لا نفع فيها هل يدخل في كلامي نعم لا يدخل لا يدخل في كلامي مفهوم فهموني جاي قولنا المنتفع بها الاعيان المنتفع بها نحن الان نتكلم عن الاعيان المنتفع بها نعطيكم النباتات والاعشاب النباتات والاعشاب التي ننتفع بها نتكلم عليها لكن النباتات التي لا ننتفع بها لانه قلنا المنتفع بها يعني الاعشاب والنباتات المنتفع بها لكن لو تي لا ننتفع بها داخله ولا دخلة دخلة منطوق ولا مفهوم لكن المنتفع منطوق ولا مفهوم منطوق منطوق منطوق اذا المنتفع بها مفهوم ولا منطوق, منطوق. منطوق. انا اعيد اشوف لعلي أنا لم أفهم المنتفع بها هذا مفهوم منطق وغير المنتفع بها تعتبر منطقها لنفهمتم الحمد المنتفع بيها المنتفع بيها أن ما لا نفع فيه لا يدخل فيه كلامنا هنا إذن هذه القاعدة الفرعية السادسة من القواعد التي تندرج تحت القاعدة الأم ما هي؟ اليقين لا, لا يزالوا أو لا يرفعوا بالشك الآن عندنا القاعدة السابعة عندنا القاعدة السابعة كيف؟ قل إحنا إلا قلنا نجد القواعد وصلنا إلى القاعدة؟ الفنعية. الفرعيات التي تندرج تحت القاعدة القاعدة <تصفيق> الأم شنو هي القاعدة الأم؟ اليقين لا يزال بالشكل طيب إذن قلنا هذه السابعة من يذكر لي القواعد التي سبقت القاعدة الأولى الأصل بقاء ما كان على ما كان القاعدة الثانية الأصل براءة الذمة القاعدة الثالثة الأصل من شكام الفعل شيئا ام لا فالاصل انه لم يفعلهم اصله انه لم يفعلهم العدم الاصل العدم القاعده الأصل في كل حادث تقديره لاقرب زمان باقرب زمان ما هي الأخروع الأخروع الأخروع الأصل الأشياء حتى, حتى يدل الدليل ممم. على التحليل, التحليل. التحليل إذن نعيد من يعيد لقواعد الفرعية التي تندرجه تحت القاعدة الأم القاعدة الاولى ماذا قلنا الأصل بقاء مكان على مكان القاعدة الثانية الأصل, الأصل براءة الذنب القاعدة الثالثة من شكّل هل فعل شيئا أم لا فالأصل أنه لم, لم يفعلوا القاعدة الرابعة الأصل العدم القاعدة الخامسة الأصل الأصل في كل تقديره زمن مش في أقرامي تقديره بأقرب زمن بأقرب زمن القاعدة ما هي الأصل في, الأصل في الأشياء الإباحة حتى يريد اليوم عندنا القاعدة السابعة القاعدة السابعة ما هي القاعدة السابعة القاعدة السابعة تقول الأصل في الأبضاع التحريم والأبضاع جمعوا بضع بضم الباء وسكون الضاد البضع بالبضع هو الشغار كما يقول صام العسمية البضع بالبضع جمعوا قلنا ماذا الأبضاع جمعوا بضع الأبضاع جمعوا لماذا البضع بضع. البضع هو الفرج ولهذا الأصل فيها ماذا التحريم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجل قال أرأيتم إذا وضعها في الحرام أكان علي وزن؟ قالوا, لا. قالوا نعم قال فكذلك إذا وضعها في الحلال إذا وضعها في الحلال وفي بضع أحدكم صدقة بضع على وزن قفل إذن جمعه يكون ماذا؟ أبضاع أبضاع ولكن قفل كيف يكون جمعه؟ أقفال, أقفال. أقفال. إذن تأتي بالوزن مفرد ثم تأتي بالجمع ثم تأتي بالجمع وقل من ولسيما الجموع لأن الجموع كما سيأتيكم إن شاء الله في النحو كين جموع قلة وكين جموع كفرة بيت الأول نمارك في جمع التكسير جمع بيت الأول جمع فيه, القلة. أفعل أفعل فيه جموع قلة أفعلات أفعل ثم فيها له ثم تأفعلون جموع قلة وبعضوذي بكثرة نوضعني فيه كأرجولي العكس جاءك السوفي هذه جمع قلة والباقي كله جمع كثرة ولذلك يعني ليس الآن الآن يعني الشهود الذين يكتبون ويوثقون قل من تجد ويتقنوا اللوة العربية ولذلك في العقول نجد أخطاء كثيرة حتى إن أحد القضات أتاه أحد الشهود بورقة ليوقعها فوجد أن فلانا مات وطرك ثلاثة بغول ثلاثة بغول سيقول ثلاثة بغال فقال له أفلان ألم تقرأ قول ابن مالك بغل وبغلة بغال لهما هو مالك لم يقول هذا ولكن ابن مالك قال فعل وفعلة فعال لهما فعل وفعلة فعال لهم يعني بغل وبغلة بغال لهما فلذلك نقول هنا بضع أبضاع قفل أغفال طيب نقف عند هذه القاعدة التي تقول ماذا؟ الأصل في الأشياء الأصل في الأبضاع التحليم, التحليم. الأصل في التحليم. التحليم. إذا تقابل في المرأة لاحظوا إذا تقابل في المرأة حل وحرمة فمن الذي يقدم ومن الحرم. الذي يغلب الحرم. الحرمة صيانة طل الأعراب صيانة طل الأعراب. فلذلك لا أمثلة كثيرة لا أذكرها الآن إن شاء الله نرجعها إلى المرحلة الثانية ولكن أذكر لكم مثال واحد كمن وكل رجلا ليشتري له جارية فاشتراها فعلا بالفعل اشتراها اشترا له جارية فمات اشتراها جارية مات هل يجوز له ان يأخذها الجواب لا صيانة للعرض ولربما اشتراها اشتراها لنفسه ولربما اشتراه لنفسه ولذلك يعني هذه القاعده توسع فيها بعض الفقهاء ولا سيما وجعلوا في مسألة الطلاق مساله للاسف متلاعب بها كل ما صدر منه لفظ الطلاق خلاص تطلق عليه بدون أن يراعي شروطه ولا أن يصيب محله ولذلك قالوا لاحظ ماذا قال قال إذا, إذا طلق الإنسان امرأة وهي حائض يلزم الطلاق والصحيح لا يلزم الطلاق إذا كان الطلاق معلقا قالوا يلزم الطلاق والصحيح لا يلزم الطلاق كيف معلقا يعني قال لزوجته إذا خرجتي إلى بيت فلانا فأنت طالق هذا يسمى طلاقة معلقة وهذا بدعي هذا لم يكن معروف عند سلف هذا النوع من الطلق. لم يكن معروف عند سلف وكذلك أنواع أخرى من الطلاق لكن المالكية كما سبقا قلنا قالوا مذهبون أوسعوا من مكة والعراق إلا في باب الصرف والطلاق إلا في باب الصرف والطلاق والأذان يؤذن المؤذن يؤذن نقف هنا إن شاء الله ونتابع أي إذن على كل قبل أن نقف يعني سيأتي إن شاء الله وإن كان هذه المسألة تكلمنا فيها العقيدة التحاوية تحاوية يقولون الأصل في الكلام الحقيقة إلى المجاز هذه القاعدة ثامنة الفرعية التي تمدرجه تحت القاعدة الأم ألا وهي؟ اليقين ألي لا يزال بالشك والله تعالى أعلم ونسأل الله عز وجل أن يكثر فوائدكم وأن يفتح عليكم وأن يجعلكم من العلماء العاملين وأن يرزقكم الإخلاص والاستمرارية وعدم اللاعب والإقبال على حفظ القواعد وحفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلا آله وصحبه وأن تتركوا الفيسبوك, الفيسبوك الفيستاغوت وعليكم بماذا بكتاب الله حتى تتقنوه لأن الفيسبوك والصفحات يحتاجوا العالم لنشر الدعواء أما الأطفال فما عليهم إلا الاجتهاد والتقميش ثم بعد ذلك التفتيش من القواعد التي سبق لنا انذكرناها في قواعد الجرح والتعديل وفي علم الرجال قاعدة قالها ابن معي ما هي قمش ثم فتش يعني اجمع كل ما تسمع سواء كان صحيحا او ضعيفا ثم فتش عليك البحث لتبين وتميز والله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته